وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير